ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنذير وما أهل لغير الله به والمنخنقه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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اذا اتيتموهم اجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الكافرين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 وَإِنكُ تُم النَّرُرب أَوْعَى سَفرَرٍ أَْجَ أو حَد مِنْكُم مِنَ ال الغ يق أَلَ مَسُْم النِسَ أَفَلَمْ تَجد مَا آ فَلَمْ تَجد مَا أَ فَتَََّمُ صَعيدَ طَيبَ فَمْسَح بِوجهِكُمْ وَأَديكُم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 وَأَعْزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَدْ ضل سواء السبيل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 وَمِنَ الذينَ قالوا إَّا نَصَارَأَخذْن مثاقَهُم فَنَنتُ حَظَّم مَِّا ذُكِروبِه فَغْرييننا بَيْنَهُم العد وَتَوَالْبَغْ أَ إلى يَوْمِ الْ القِيامَ وَتَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهَّ بِماَا كانَوا يصنعون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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ دَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فِيهَا قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا مِنْهَا فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون ان عام الله عليهم ادقلو عليهم الباب فاذا دقلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين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 يَتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واذل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يدك لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمُسْتَسْلِمٍ يَدي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوَا بِإِسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 فمن تاب مِن بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك التماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء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 فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ الله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 وَقَفَينا عَ آثَادِهم ببعسَبَنِ مَرْيَمَ مصددِّق لماَا بين يديهِ منِ التوورَاتِ وَآتَينهُ الإِنجلَ فِيهِهُ دَ وَنُور وَمصدَدِّق لماَا بين يَديهِ منن التوراتِ وَهُد وَمصددِّق لماَا بينَ يَديهِ منِن التورَات وَدَ وَمووعضَةً للمُتَّقين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 تحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم مما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شجعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكما امه واحده ولكن ليبلواكم فيما اتاكم وَ الَبلَلُ وَكُمْ فِي مَا آتاكُمْ فَستَبقُ الْ الخَير إِلَى اللله مَرجعُكُم جع فَيُنَبّئُكُم بمَاكُ تُم فيِيهِ تَخْتَلِفون وَأَنِحكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللهَّ وَل تَتَّبِع أَهوَ أَهُمْ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 وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرُّبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا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 وَيَسعونِي الْ الأررضِفَ سادَو واللَّهُ لا يحبّ المُفْتِدينين وَيَسعونَ فِي الأررضِفَ سادَ واللَّهُ لا يحبُّ المُفْتِدينين وَلَو أن أَهلكِتابِ آمَن وَاتَّقُلَلكثَّرْنَا عَنْهُم سَيّئاتِهِم وَلا أدَخَلْنناهُ جََّاتٍ النَّعم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 لَقدد خذْن مث قَبن إسْر إلَ وَأَرسلن إلَيْهِمْ رُسُلا كلُ م جَ أَهُم رَسول بما تَوفُسُهُم فرَيق كَذذَّبُون فرَيق كَذذَّبُ وَفرَيقي يَقتُلون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 وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وكانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُمْ ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّا نُنْهَى فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ تَخْيَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ تَخْيَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم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 ذَلِكَ بأََّ مِنْهُ قِد سينَ وَرحبَانَ وَأَهُ لا يَستَتبرِون وَإِذاَا سَمععُ مَا أُنزِل إلىى الرسُولِ تَرَاءعُونَهُم تَفِيبُ مِن الدمع مَِّ عرَفُ مِنَ الحَّ يقولونَ رَبن آمَّ فَكتُبَنا م الشَّاهدين. وَمَا لنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْلُوََنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذَلِكَ فَلَهُ عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 وَمننْ عادَثَ تَقِم الله مِنْهُ وَلهَّهُ عَزيز دُتِ قام وَوحِلَّ للَكمُمْ صَييدُ الْ البَحْرِ وَوطَعامهُ مَتَعََّكُمْ وَسَّيارَ وَحُدِْ مَا لَْيكُم صَييدُ الْ البَجِ ماَا ُمتُمْ حُرُمام وَاتَّقُ اللهه الذي إلَيْهِ تحشرون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 إ تُبَدَلَُ تسكُمْ وَإِن تَسْألُ عَنْهَا حينَا يُونَززَّلُ الْ القُرآنُ تُبَدَكُمْ وَإِن تَسْألوا عَنْهَا حينَ يُونَززَّلُ الْ القُرآنُ تُبَدَكُمْ عَصَلَّهُ عَنْهَا واللَّهُ غَفورٌ حَليم قدَ تَألَهَاقومَوْمم مِ قَبَلِكُم ثَُّ أأَصْبح بِهَا كافِرين مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دَهِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 فكُُ لناَا عيدَ لِأَوَّلِنَا وَآخِِنَا وَآيَتَم مِنكَ وَرزُقَنَا وَآنْ تَ خَيْر الرازتين قالَالَ اللههُ إنِي مُنَذِلُهَا عَلَكُمْ فَمَيْ يَكفُر بعدعُْ مِنكُمْ فَإِني أعَذِبُهُ عَذاَبَ ل أعَذِبُهُ حَدًا مِن العالمين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 ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم